قال تعالى لنبيه أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ثم قال له فإما لفضيله الدكتور محمد التعزية والتسليع يعني إذا أمدناك يا رسول الله وتوفيناك قبل أن تقر عينك من من ظلموك فعلى أي حرسة لك منهم. أو نرينك الذي وعدناه أي في الدنيا يعذب امامك فإن عليهم مقتدرون فاحيانا يقتل أبوك أو يقتل أبوك وأنت متحسر ترى القاتل يمشي أمام عينيك والقاتل قوي لا تستطيع أن تنتصر منه هذا غلبة الرجال التي تعود منها الرسول ونعوذ بالله من غلبة الرجال ترى قاتل أبيك وقاتل أخيك يمشي أمام عينيك فتتمنى أن ينتقم الله منه وأنت حي تتمنى ذلك أن ينتقم الله لك منه وأنت حي لكن ليس الأمر لك هذا الأمر مقول الى إلى رب العالمين فالنبي كان يهزى ويهزى ويهزى وينال منه تمنى أو أصحابه أن تقر اعينهم من من ممن من من ظلمأهم. فالله قال لنبيه مصبرا إما نذاب النبي إذا توفيناك قبلهم فسننتقم منه فقد يموت الشخص وغيظه في قلبه لم يمضه ولم يشف صدره من قاتله ولم يشف صدره من ظالمه فالله سينتقم له ممن ظلمه وقد تقر عينه في الدنيا برؤية من ظلمه وقد شف الله صدره فيه يرى قاتل أخيه قتل امام عينيه وشتت شمله وفرق جمع فيستريه فالله قادر ولذلك قد تنزل عقوب على الظالم في الدنيا وقد تكون هناك عقوبات تؤجل للآخرة فعلى سبيل المثال هناك أنبياء كرام عليهم صلوات الله وسلامه انتقم الله من مخالفيهم وهم كقوم شعيب مثلا كذبوه فاخذوهما عذاب يوم الظله سلط عليهم الحرب من جدة الحرب خرجوا للطريق وجدت سحابة عظيمة سوداء اظلتهم فتنادوا تعالوا تعالوا نتظلل بالسحابة اجتمعوا جاءتهم زلزال من تحت واشتعلت السحابة عليهم نارا فاصبحوا جازمين هذا في حياة نبيهم وكما حصل لقوم لوط قلبت القرية اعلى لاسفل وامطرت بحجاره من سجيل منطوط وكما حصل لفرعون ولكن أنبياء اخرون ما قرت أعينهم برؤية الانتقام من ظالمين فمثل إبراهيم ما ذكر ان أنه, أنه رأى الظلم الذين ظلموا وأنقوا في النار يحصل لهم شيء والذين أخذتوا الأقاديل لأن الايمان واشعلوا فيها النار والقوم فيها لم يذكر أنهم والذي في الدنيا الا قول ضعيف في تفسير قوله تعالى فلهم عذاب شهنا ولهم عذاب الحريق على ان جررا تطاير احراقه فالحاصل ان انتقام الله من الظالم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الاخره ولذلك في الايه الكريمه يقول النبي عليه الصلاه والسلام بامر رب الله امره فقال له إن انزلت علي ما ذاك وانا فلا تدخلني في جملة المؤذبي ولو زاد البلاء بهم لزادوا ايجزى من يرى في الصبر بابا الى الفردوس يوصل من اراجو ايجزى من يرى في الصبر بابا الفرد وصل وصل من الفردوس يوصل من اراد ساكذب غيظتي وأري ظلومي جلادا لا يدانيه العباد ابث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روحي الشرود ساكذب غيظتي وأري ظلومي جلادا لا يدانيه العباد أبث لسجدتي لوعات قلبي بالبكاء بالبكاروح الشرود صبرا